اللهم عليكم اللهم عليكم إن الحمد لله ونستعيد ونستغفر نعرض لله فعلى من شعور أنفسنا ومسيئات أعمالنا يهد الله فلا مجدنا ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمنتدين بهذه والمستمين بسنة لمندين المرأة فإخواني في الله وأخواتي في الله أسكر الله بأسمائه الخصم والسكات العلاء أن يغزقنا رأيكم العلم والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختال وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ضاها منا بطن ثم أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في علم الجرش والتعديل أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الكريم وأن ينفعنا وإياكم بها إنه الظلم وحيم لماذا أجاز العلماء الجرح والتعبيل لماذا أجاز العلماء الجرح والتعبيل قال العلامة أبو عم ابن الصلاح رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث في كتاب علوم الحديث ونكمن يقول ان الكتاب يسمى بمعرفة علوم الحديث كافة اسمية الحاكم ونكمن يقول علوم الحديث فقط قال ابن الصلاح وجوز ذلك, ذلك صوما من الشريعة ماذا الكلام في الجرح والتعديل وفي الطعن في خلق الله وليس طعن إنما جوز ذلك صونا للشريح ونفيا للخطأ والكذب عنها ونفيا للخطأ والكذب عنها وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواه ما جاز الجرح في الشهود جاز أنوى. ثم إن على الآخذ في ذلك يعني سيذكر شيئا مما نحن سنتكلم فيه الآن وهو شروط الجرح ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقى التساهم ثم إينا على الآخب في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقى التساهم كي لا يجرح كي لا يجرح سليما يجوز يجرح ويجرح كي لا يجرح كي لا يجرح, كي لا يجرح سليما ويا فيما بريئا بسمة سوء ويسم يعني يصف ويسم بريئا بسمة سود يبقى عليه, الدهر عالو... يبقى عليه الدهر عارها يبقى عليه الدهر عارها يبقى عليه الدهر عارها تقديم وتأخير ذكرنا في الدرس المعروض شروطا للجارح والمعط أولا العلم ثانيا التقوى الورع ثالثا الصد رابعا التجنب عن التعصب خامسا معرفة أسباب الجرح والتعديم أو الجرح والتزكية تعالوا بنا تعالوا بنا ننظر في شيء من هذا أولا العلم أول شروط المجرح والمعبل أو الجرح والمعبل العلم هذا أول شروط ذكرنا من قبل كلمتين عظيمتين من شيخ الإسلام الإنام النقاد أبي عبد الله الذهبي ما هي الاولى تفضل ما هي الاولى اريد الكلمه ما هي لا يكون الا يجوز ذلك الا لمن هذه ذكرها في الميزان والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تم الورع ليس كل إنسان يتكلم في الرجال وقلت من قبل وأصلت وهو نفس المعنى الذي ذكره نحن ما نؤصل من عنديات أنفسنا نحن عالة على علمائنا وسلسين رحمة الله تعالى عليهم لكن نحن نفهم كلامهم الآن ماذا يقول؟ الحافظ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله تعالى وجوز ذلك صوما للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عمى إذن باختصار كما, كما دندمنا في الدرس الماضي أن الجرح والتعديل من باب النصيحة النصيحة نعم من باب النصيحة وصونا للشريعة من الخطأ والكذب فيه من الذي له الحق التجريح والتعديل والكلام في الرجال العالم الذي كلامه معطب ما يتكلم كل من هد ودف ما يتكلم كل إنسان بل يجب لا يتكلم إلا لن إلا الحر إلا الحر الإمام ماذا قال عم الشيخ محمد ماذا قال الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الوراء المعرفة بماذا بأمرين بالشريعة وبواقع من يتكلم به بد يكون عالمًا بالشريعة الله وبأسباب الجرح والتحديث وهذا الذي ذكر أنه الشرق الأحيان أن يكون عالم ما يجلس مجموعة من الغلمان أو الصدية في غرفة في مسجد تحت شجرة في مكان وفلان مرتدع فلان ضال فلان حزبي فلان خارجي فلان مرجع فلان معتزلي ما قيمة كلامكم هذا من الضيج هل أنت عالم لست بعاد وتسأل بصدق هل أنت عالم فتقول لست بعاد على اي اساس تتكلم في الرجال والكلام في الرجال لا يجوز الا لتام المعرفة تام من وراء الكلمة الثانية وراء الكلام في الرواة يحتاج الى وراء تام وبراءة من الهوى والمي نفس الخط الذي نحن عليه يرفع إلى السماء ان خالفنا في مسألة فقهية فامتدعوا بالليل و... إلى آخر الجال نعم وبراءة من الهوى الميل وماسه وبراءة من الهوى الميل وماسه وخبرة كاملة ها؟ بالحديد وعيد ورجاله هذا العاد الكلام في الرواف يحتاج الى ورع انسان وبراءة من الهوى والميت وهنا نذكر قاعدة يعني دعونا حتى ولو تعجلنا فلا حرج نذكر قائدة في مثل هذا وهي أن كلام الأقرام يطوى ولا يروى إذا استبان أنه خرج مخرج العصبية أو الغضب أو الهوى والمريك خرج وفا ساقرا معكم بعض الاشياء الان. كلام الاقران يطوى عليكم السحر ولا يروى إذا, اذا ظهر انه بسبب الهوى الاصبيه في الغضب المخالفه تفضل يا تاج الدين السبوكي عبدالوهاب بن عليك مع انه كانت في ترجمة الامام احمد بن صالح كلما عظيما جدا الا انه بسبب صوفياته واشعرياته مع انه ماذا قال في شيخ الشيخ الاسلام الذهبي قال شيخنا طيب ماذا قال إمام الجرح والتعديد وردل الرجال في كل سبيل وهو الذي أدخلنا في عداد الجماعة وبه تخرجنا في هذه أو في تلك الصناعة ومع ذلك السبق لما كان منحرفا عن الذهب في العقيدة فيه والمنهج ماذا قال قال وشيخون يعني معنا الكلام وشيخون اذا ترجم للصوفين او اشعرف انه يقرطم القلم يقرطم يعني يختصر اختصارا ويأخذه الغضب والحدة حتى انه لا يعتمد عليه في ترجمة احد من الفقراء والزهد والعولات معنا فيه. سبحان الله مع أنا أعتقد أعتقد عقيدة جازمة أن من أعلم خلق الله بعلم الرجال إذ ومن أورع وأبطى خلق الله إذ ومن أفهم الخلق لقواعد وضوابط الجرح والتعديل والمنهج الثلاثي هو الزهد ولا أقول هذا تقليدا لأحد لو تتبع كلام الزهد في سير أعلام المبلاء في الميزان في تاريخ الإسلام نجد نفسا رائقا ونفسا رائعة وفقه نفس وتقوى تزير كلامه بحيث انه دافع عن اقوام قد لا يدافع وله الكلمات في المنهة السلفي ما وجدتها لقدشه يعني دندنك وكلامه في الرجال وقلامه الأقران يطور يروى هذا كلامه هذا كلامه الذهب عليه رحمة الله لما ترجل لأبي محمد بن حز وتكلم عن أنه جهم في العقيدة وهو ما الحكم في هذا الجهم اسمع ماذا يقول وقد سكت الكبار عنه قبلنا يا امور من الكبار يا يأبع... ابا الله انت اللي اكلت الكبار ها وقد سكت الكبار عنده قبلا وسنلت الفاظ رائقه رافئ في كلامه على سبيل المثال يقول اختبوا هذه السائرة قواعد بما نقول يقول في المجلد الحالي عشر ونحن لا ندأ العصمة في أئمة الجرش والتعبين ونحن لا ندأ العصمة في أئمة الجرش والتعبين لكن هم أكثر الناس صوابا وأنذرهم خطأا وأشدهم انصافا وأبعدهم عن التحامل وإذا استفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به وعبد عليه بناجي ذيك عليها بالنواجه وعبد عليه بناجي ذيك يعني الأدراس ولا تتجاوزه فتندم ولا تتجاوزه فتمدل ومن شذ منهم فلا عبرة به من شذ من علماء الجرح والتعديل فلا عبرة بكلامه ومن شذ منهم فلا عبرة به فخلي عنك العناء تترك العناء والتعب وأعطي القوس باريها فخلي عنك العناء واعط القوس باريها فوالله لولا الحفاظ الاكابر فوالله لولا الحفاظ الاكابر لخطبت الزنادقه على المنابر فوالله لما الحفاظ الاكابر لخطبت على المنابر ولئن خطب خاطب من أهل البدع ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيط الإسلام فإنما هو بسيط الإسلام وبنسان الشريع وبجال السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنعوذ بالله من الخذبان وهذا يقول في إمام الجرح والتعديد الذي ما جاء بينهما من يسويهم ويحبهم عنه ماذا يقول ونحن نسمع من يحيا دائما ونحن نسمع من يحيا دائما هذه عبارة أخرى يعني اجعلها من بلايك صار ايه ايه نعم انا قل قبل الإمام الفاتحي نعم ونحن نسمع من يحيا دائما ونحسد بقوله في الرجال ما لم يتبرها لنا وهن رهن رجل ما لم يتبين ما يتبرها لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قوة من وهان ما لم يتبرها لنا وهو رجل انفرض بتقويته يعني هو انفرض بتقويه رجل طيب و يعني عندنا انه او قوته او قوته من وهى يعني اذا تغير لنا انه ضعف ثق او وثق ضعفا وانه اضط ذلك فنحن لا نقول بقوله لكن نحن نقول باقواله نقل رحمة الله تعالى عليه يقول أبو يحيى النافد منشبة العالم أبو يحيى النافد يقول كنا عند إبراهيم ابن عرعرة كنا عند إبراهيم ابن عرعرة فذكروا يعلى ابن فقال رجل أحمد ابن حنبل يضعفه أحمد ابن حنبل يضعفه فقال رجل وما يضره إذا كان ثقه وما يضره إذا كان ثقه فقال ابن عرعره والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود لضرهما والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود لضرهما <تصفيق> من التدعيف القمرد لقيس النخعي من الكوفة والاسود بن يزيد النخعي ان كبار فقهاء كبار ومن المحدثين من اكابر تلاميذ ابن مسعود يعني ان كلام احمد يضر من تكلم فيه لماذا لانه لم اهل لم امام اهل السنه وقال عبد الصمد ابن سليمان البلخي سألت أحمد بن حمدل عن يحيا الحمدل يحيا بن عبد الحمدل وقال عبده الصمب ابن سليمان ألض autumn سألت أحمد بن حمدل عن يحيا الحمدل يحيا الحمدل يحيا بن عبد الحمدل فقال عبد following تركناه لقول عبد الله بن عبد الرحمن يعني الضاريم يعني الضاريم طعم في الحنمان فالإمام أحمد في بكلام الدرمي ترك الرواية عن من عن يحياء ابن عبد الحميد الحنمان لأنه إمام من الإمام؟ الداريم صاحب السولن عبد الله ابن عبد الرحمن الإمام أحمد سؤيل عن يحيا الحمان قال نحن تركنا لقول عبد الله بن عبد الرحمن لأن الدارمين نحن نقول الدارمين في أيامهم كان يقول عبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسماعيل ومسلم الحجاج لأنه إمام الإمام أحمد يقول عن الدارمي لأنه إمام يعني إذا تكلم العالم بتقوى وورع وإخلاص ومعرف بأسباب الجرح والتعديل فإن كلامه يقبل إذا بان لنا خلاف ذلك فما ينبغى أن نقبل كلامه بل نرده كما سنذكر شيئا من كلام الذهب رحمه الله تعالى في, في مثل ذلك يعني أنه رد بعض بعض الكلام لبعض العلماء الذين تبين من كلامهم أنهم يعني جرحه بسبب هوى بسبب غفلة بسبب فطأ سنذكر شيئا من هذا سبك يقول من لا, لا يكون عالما بأسبابهما الجرح والتعديل لا يقبلان منه لا بالاطلاق ولا بتقييد يعني الذي لا يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل لا يقبل منه ذلك وقال البدر بن جماعة من لا يكون عالما بالاسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا بالاطلاق ولا بالتقييد نفس الكلام للحافظ بن حجر ان صبر الجرح من غير عارف باسباب لم يعتبر به وقال ايضا تقبل التزكية من عارف باسبابها لا من غير عارف وينبغي ان لا يقبل الجرح الا من عدل المتيقظ نرجع للإمام الزهبي في تذكرة الحفاظ؟ ماذا يقول في ترجمة الصديق الأكبر أول ترجمة يقول حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إضاح مرويات ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهب ذن إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقض والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإفقان وإلا تفعل إذا ما استطعت تفعل كل هذا فدع عنك الكتابة لث منها ولو سودت وجهك بالمداد فإن آنفت يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تفعل وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب لا تتعب ولا تتعب الله وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهم لحدود الله فأرح لنك انظر للكلام العظيم صحيح يعني العجب العجب أن نجد ضعف الشباب غفر الله لنا ولهم على صدر فينا على صدر فينا لا يكاد يصلي الفجرة في دعنا أن يكون عندنا بعض الأعظار ليلة في يوم في يومين في ثلاثة في السنة أسبوع في السنة عشرة أيام في السنة لكن ما يكون ديدنا عدم صلاة الفجر ويصبح هو الأصل ثم ما درس شيئا من العلم ولا تفقه في دينه وإنما همه وشغله فلان بار فلان مبتد فلان حسد فلان عنده خلل في الممهج والعجب العجابي لعجب العجاب بعض الناس يتكلم بكلام كما نقول يهرب بما لا يعرف يأتي بعض الناس يقول فلان عنده خلم في المنهج طيب ما معنى المنهج عرف المنهج لغة وشرعا هنا شرعا وليس اصطلاحا ما هو المنهج أنت تقول فلان عندك خلل في المنهج اللغة فبتعرف أنا أريد أفهم اشرح لي ما معنى المنهج أنا أريد أنت تقول فلان عندك خلل في المنهج مبتدأ سهلا فهمناها خارجي فهلناه مرجع فهلناه وحزبي ما معنى حزبي وضح لنا ماذا تقصد يعني الحزب الشيطان ما هو حزبي إما من الحزب الرحمن وإما من الحزب الشيطان وأنا أعلم أقول هذا من باب المناقشة فقط ولا أعلم أقول وأعرف ماذا يقصد لكن من باب الإلزام وقد يذكر في باب أبواب الإلزام ما لا يذكر الآن أنا حزب حزب, حزب الله حزب الشيطة فما معنى حزبي يقول لي أن أصله إخواني الرجل ما, ما كان إخوانيا في يوم من الأيام ويتبنى السلفية وخلف السلفيه والسلف واتباع السلف والكتاب والسنه ونبل الكتاب والسنه بدماغه لمنهج السلف ومنهج الصحابه فقط كلامي مقرر نترك التفصيل بنليه نقاط ليه, ليه شاء الله ان شاء الله بعد ما ننتهي من الجرح والتعديل لا نقاش طويل جدا في هذه المساله طويل طويل يعني في الدوره الثانيه ان شاء الله أنا أمهد طيب. عنده خلق في المنهج يا أخي برك الله فيك ويا أختي أسأل الله أن يكلمكي بزوج صالح ها؟ وبعدها ستنشملين بخدمة زوجك وتربيط الأولاد والله أعلم هل ستقرأين في الأربعين النووية أم لا وهل ستقرأين في المصحف كل يوم سطحتين فقط أم ستقول أنا مجبولة ما نحن نسمع عجائب وغراء نسمع عجائب وغراء بلد انتقبت من ثلاثة أشهر من سنة ما درست الأربعين, والنو... الأربعين النووين والله الذي لا إله غير أنا لا أجل أتاني شاد أنا رأيته قلت هذا ثمته على الأقل يحفظ نصف القرآن ويحفظ ولو مئة حديث فجاء يقول هل تنصح أم أسافر السعودية لطلب العلم أم أجلس هنا قلت والله يا عقل إجلس واستفد من العلماء في مصر والمشايخ وطلبة العلم وبعد إذا وجدت أنك في حاجة للتزود من العلم فأجلس اطلب للسعودية والعشرة والحمد لله ما عتمت نساء مصر ان تلد عالما ووسع الله على اهل السعودية وضيق الله على اهل مصر طيب لو تكرمتها اتجلي منهجا قلت طيب اكيد يعني انك حفظت بيعو الصلشين او تحفظ فيها اكيد تحفظ الاربعين نوية قال يعني ايش الاربعين نوية ايو ربي صوت إي قصير ولحية وثمت وتنطع في الدين فق ما تتخيل والله الذي لا إلى غيره ما كان يعرف ما هي الأربعين نهوية طب رياض الصالحين قلت له لا. اسمع قال نعم. قلت له يحرم سفرك للسعودية لطلب العلم اجلس ما تعرف الأربعين نهوية ولا تعرف رياض الصالحين كيف ملتحئا كيف يعني فاهمي ما يدري هل هي كتاب ولا هي الأسلحة النووية التي أسلحت الدمر الشامل المزعوم هذا نموذج نسمع عجائب وغراب بيلي تتنتقد فجأة دخلت عنك فجأة لشاهوة وهوك تجفز تدخل المسجد والشيخ الفلاني متجح جزاك الله خيرا والشيخ الفنان الضال برك الله فيك وأحسن الله اليك ولو جاء طالب من طلبة هؤلاء المؤتدع والضلال وارد أن يتزوج بك تطيرين إلى السماء وإن تأخر زواج يعني سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة تذكين فأنا أريد أنا ما أحكي حكياته قصصا لا لا هذا من القصص الذي وراءه العبرة لقد كان في قصصين عبرة لا تقل عند دخلت في المنهج إلا ما تفهم كالدة المنهج لا تقل فلان خارجي إلا أنت تدرك وتحيط ما قصدت إحاطة بدقائق منهج الخارج لكن تحيط بأصول منهج الخارج متى يكون خارجيا متى يكون مرجئا وكثيرا ما تسمع أحد الناشرين الكبار اكابر المشرقين في مصر علمت أكبر المكتبات وهي مكتبه نافل على مصطل على الاسلام التقاني فالرجل بذ والله خير لهم يعني نشر جيد فدخلت احدى البنات لماذا تطبع لهذا لماذا تنشر لهذا المرجئ الخبيث المرجئ الخبيث فقال لا عندي الكتاب كذا التحقيق ولم قالت نعم وعندي الكتاب كذا ثم فما انت اقتنيت كتب المرجئه قلت والله يقدر الله أن أشفعك أن أريد أن سؤالا واحدا عرفي الإرجاء ومن هم المرجئة وما هي أصول المرجئة فقط فالآن أنا أقصد شيئا أعني أقول إياك أن تتكلم بغير علم وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها ثلاث التلبيث المعاصر يجي يوحي يقول أنا ما أدعى فلن ممتدح لماذا يقول لا أنا ماقل ما فقط أنا أنقل عن العلماء ثم تجعل هذا من من, من كلام الأقرام اجعله من كلام الأقرام وهل أنت الأطل السابت من أصول الإسلام الكلام الإسلام خمسة هل وجدت رؤنه سابت نسأل عنه في القبر او الركن الرابع الذي سنسأل عنه في القبر ماذا تقول في فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان؟ انت ستسأل في قبرك ماذا ربك مدينك ماذا تقول في الذي بعث فيكم اما فلان وفلان ما كلفك الله بذلك يعني انت تريد ان تمثل جرحة والتعديد انا ما قلت بهذا لا أنا أقول الجرس والتأذيب يبقى ما بقي الإسلام بشروط وضوابط وقيود ما قمة كلام مجموعة من الصبية والظلمان أو من الفتيات الصغيرات أو من النساء في الطعام في خلق الله ذات مرة ونحن في باديتنا في اليمن فسئلت سؤالا كبيرا فتورعت عن الإجابة فيه فأحد مشيخ القبيلة رجل عمس قال لي ماذا يعني يجوز رجل من الشيخ قبيلة تعرف الشيخ قبيلة يعني ايش يعني رئيس الدولة في هذه القبيلة هو المصرف لأمور القبيلة فقال يجوز قلت له عمس هبت هناك الشيخ الشيخ القبيلة قلت هبت الشيخ فلم بأنه يجوز وكنت أدعم قلت ما قيمة كلامك قال الله صحيح لا قيمة لكلامك في الفتوى وهذا شيء قبيل, قبيل. قومي قامتنا منات لكن كانت المسألة كبيرة جدا فقلت يعني أنا أذكرك بالله أنت تقول يا جزء أنا تورعت تورعت عنه سؤال محدد ونحن إخوان في الله ما قيمة كلامك عند من يسأل فضح قال والله صراحة انظر للرجل العاقب قال والله يا ما قيمة كلام أنا بفت نفسه فما قيمة كلام الجاهل نحن اشترطنا في من يتكلم في الرجال ما أول شرط هذا العلم أن يكون عالما لما جرح أحمد وابن معين وابن القطان وابن مهدي ومن قبلهم الشعبة والثوري وامثال هؤلاء الكبار اعتبر الناس لكلامه ها؟ تعالى انظر انظر ماذا يقول الذهب يقول في السيارة في ترجمة طلوت ابن عباه طلوت ابن عباه قال ابو حاتم يقصد ابو حاتم الراز صبوك فاما قول ابي الفرج ابن الجوزي تعرفون الامام الحافظ الكبير ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ضعفه علماء النقد ابن الجوزي قال في طلحه بن عباد ضعفه علماء في طلحه بن عباد ضعفه حاتم الرازي ذهب بنقل عنه انه قال صدوق يقول سهفه من كيس ابي الفرج هذا من كسئة بالفرج من علماء النقل الذين ضعفوا فإلى الساعة ما وجدت أحدا ضعفا انظر من يساوي ابن الجوزي من يساوي ومع ذلك وهو يقول ضعفا علماء النقل إذن يقول أنا ما وجدت أحدا ضعفا وَحَسْبُكَ بِقَوْلِ الْمُتَعَنِتِ في النقد أَبِي حَاتِمٍ فِيهِ يعني يكثير ما قال أبو حاتم أنه صبوء كيف نسمع هذا؟ طيب الإمام النساء النساء الإمام الكبير أحد أئمة سام ضعف بن خالد القيس فيقول الزهدي رحمه الله تعالى احتج به الشيخار وما ادرى ما مستند قول النسائي هو ضعيف يعني البخاري ومسلم يحتجان به والنسائي يقول بس انا ما أعرف مستند اذا حتى العالم إذا تكلم لابد ان ننظر في في خاصة في عصرنا فلان ضعيف فلان مبتدع فلان ضال فلان حزبي فلان عنده خلل في المنهج فلان اذا لابد انظر ما هذا هذا منهج الفكر هكبة ابن خالد احسد جبريل وما ادري ما مستند قول النسائل هو ضعيف حتى النسائل نعم حتى النسائل طالما انه خالد من هم اعلم منه طيب ابن الجوزة اي نقل عن احمد ابن حمبر رحمه الله تعالى انه قال سويد ابن سعيد سويد بن سؤالي لحد <تصفيق> الذي قال يا حب نمعين لو كنت أملك فرصا يعني يعني ورمحا لغزاوته سويد بن سعيد صاحب حديث من عشق من عشق فعفى فمات شهيدا أو هو نقل روى عن أحمد بن حنبل أنه قال متروك الحديث يقول الذهب رحمه الله فهذا النقل مردود لم يقوله أحمد هذا النقل مردود لم يقله أحد أبو مصعب الزهري أحمد بن القاسم أي ذكر بن الحامس إمام سبير قلت فيه الجليل شاف الثقة قال أحمد بن أبي خيسمة في تاريخ تاريخ بن أبي خيسمة خرجنا في سنة, في سنة تسعة عشرة ومئتين إلى مست فقلت لأبي عمن أكتب فقلت لأبي عمن أكتب فقال لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عن من شيء اكتب عن من شيء إلا يعني أترك أبا مصعب الزف الزهر ماذا يقول انظر قلت أظنه نهاه عنه لدخوله في القضاء والمظالم اصبح قاضيا لا يوم والمستشارون هنا لود يكون القاضي المسلم وال وال والمراب المسلم والمرتشي المسلم يعني... فانظر ابو قيسمه رحمه الله يمنع ابنه احمد من الكتابه عن ابي مصعب الفكري الذهبي يقول أظمه نهاه عنه لدخوله في القضاء المهنين وإلا فهو ثقة نادر الغلط كبير الشأ وإلا فوثقة نادر الغلط كبير الشأ الخطيط في تاريخ بغداد ذكر بإسناد الى عبدان وعنه المزني والزهري وابن حجر قال سمعته ابو داود الامام الامام داود صاحب السنن يقول انا لا احبث عن فرج عن فضل الاعرج فضل بن قلت لما قال انه كان لا يفوت حديث جيد اي حديث يحفظه خلق سواء كان حديثا جيد او, أو, أو فردا غريبا يحفظ الاحاديث هذه ويتتبعها قال الذهبي ما بي هذا الخيال يغمز الرجل يحفظ ويدقق يغمز ما بي هذا الخيال يرد على من على الامام ابي داود ما بي هذا الخيال يغمز اعتقد ما بي الخيال يغمز الحافظ ثم هذا ابو داود قائل هذا قد روى عنه في سننه يعني رجل يحفظ ويذقل نضعفه من أجل هذا انظر للرد ما بهذا الخيال يغنظ الحافظ وأبو داود نفسه قد روى عنه في سلمان الإمام محمد بن يحيى الذهني الذي يعني حدث بينه وبين البخار ما حدث والبخار يلم عنه دون ان ينسبه مسلم امتنع من الرواية عنه ماذا قال اكثر عنه مسلم اكثر من الرواية عنه والاخذى ثم فسد ما بينه فانتنع من الرواية عنه سما ضره ذلك عند الله طيب. ابن عبي في الكامل يقول سمعت أحمد ابن محمد ابن سعيد يقصد الحافظة بن عقدة يقول سمعت ابن خراش ابن خراش عبد الرحمن حافظ كبير لكنه رافضي رافض على اعتبار الزمان الأولى ليس رافضيا من رافضة أهل عصرين الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رافضي في عرف من يقدم علي على أبي بكر وعمر أو أن يسب الشيخين ولا يكفرهما أما الرافضة في عصرنا فهم الذين يكثرون على الخبر السلسة سمعت ابن خراش يحلف بالله إن أحمد ابن الفراث يكذب متعمدا أحمد الفراث هذا إمام كبير قال الزهبي من الذي يصدق ابن خراش ذاك الرافضي في قوله من يصدق كرافضي هذا من جل نحن قلنا ال اللي يجب ان يكون عالم عالم وبما ايضا نعم طيب ال عارم عارم محمد بن قطف الشيخ المخالب عارم محمد المنفض أبو النعمان السدوس ماذا يقول الزهب قلت الزهب يقول قلت فرج عنا الدار في شأن عارم فرج عنا الدار قطني في شأن عارف فقال تغير بآخره يعني التغير غير الاختلاف التغير من الحفظ يقين لكن الاختلاف بغيث الجنود وما ظهر له بعد اختلاط حديث منكر وهو ثقه هذا كلام الدار قطني. ماذا يقول الزاب يقول فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن فأين هذا من قول ذاك الخساب المتفاصش أبي حاتم ابن حبان في عاد اشتد على ابن حبان عليه رحمة الله لأنه ذكر في المجرحين فقال اقتلط في آخر عمر وتغير حتى, حتى كان لا يدري ما يحدث به فوقع في حديثه المناكير الكثيرة فيجب التنكب عن حديثه في مره المتأخرون فإذا لم يعلم هذا من ذاك ترك الكل ولا يحتج بشيء منها. يقول قلت الزهبي فأينما زعمت من المناكين فلم يذكر منها حديثا انظر نأخذ ونرد ما نقبل كل قول يأتينا ثم يقول والذي ينبغي أن من في كلامك تخليط السكران أن لا يحمل عنه البتان وأن من تغير لكثرة الإنسيان أن لا يؤخذ عنه فضل ينبغي معرفة دليل العالم على تجريحه الناس فمثلا شعب رحمه الله لما قيل له لما تركت حديثة قل رأيته يركض على بردون طيب يعني يركض على بردون يعني الخيول الغير العربي طيب وعلي وجدت مصيبة في بيت. أو خرج أو لم يجد أو أي أمر من الأمور والحكم ابن عتيبة مما قيل لهم لم لم تروع عن زاذان قال كم الكلام. كثرة الكلام وكثرة الكلام كثرة الكلام في غير منفعة تضر بالعالم طالب الجريم لكن هل جرد عليه كذب؟ هل جرد عليه عدم إتقان لحديثه؟ هل كثرة الكلام هذه تنافي عدالة وضبطة طيب جليل ابن عبد الحميد الضب رأى شماك ابن حرب يقول فترك فبحديث حديث فبحديث فذي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى صباحة فذل قائما يعني من المغفق الآن لكن هو لعله لعله دفاعا عن جريد ابن عبدالضب عليه رحمة الله لعله كان يظن أنه لم يتحرد تفسر خشية أن يطلع الناس لكن هنا النصيح لأن عنده حديثا في ذلك الشعبة رحمه الله أتى بيتا من هال ابن عمر فسامع صوت طنبور من بيت او صوت قراءة يعني القراءة الحام فترف لا حول ولا قوة طيب ما لعله لم يعلم لعله لم يكن موجودا مثل ما ضربت من قبل الان مفدود المحمل والجوالات هاته ضيف نزل عليه وانت لست في الغرفة واخوك مر على الباب فسمع صوت نغمة ها للمحمود طب هو ما ذنبه هو ما كان هذا مين لضيف فاله انا مررت والله يا اخي كان اشتبه كان يوجد ضيف وانا ما كنت موجودا او كلمته يغير نغمه واصر أو أي أمر من الأمور أبمثل هذا يفعن في خلق الله بمثل هذا يفعن في خلق الله بل كان يضعفون الراوي بسبب حديث قد يكون لا ذنب له فيه. الحاكم رحمه الله يقول ولعله متوهما يتوهم لا لا تبقى من الكلام طويل أحمد بن الأزهر ابن منع أبو الأزهر قال ولعل متوهما يتوهم أن أبو الأزهر فيه دين لقول ابن خزيمة في مصنفاته حدثم أبو الأزهر وكتبته من كتاب وليس كما يتوهم فإن أبو الأزهر قف بشره في آخر عمره وكان لا يحفظ حديثه يعني يحفظ الكتاب فربما قري عليه في الوقت بعد الوقت فقيد أبو بكر بشماعات منه بهذه الكلمة قال الحاكم حدثنا أبو علي محمد بن علي بن عمر المذكر قال حدثنا أحمد بن أزهر قال حدثنا عبد الرجاء قال أخبرنا معمر عن الزهر عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي صالب رضي الله عنه فقال أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله فالويل لمن أبغبك بعد قال الحاكم حدث به ابن الأزهر لبغداد في حياة أحمده وابن النبي وابن معين فأنكره من أنكره حتى تبين للجماعة أن بل أزهر دريء الساحة منه فإن ما حله ما حل الصدق الصدقين وقد توبع عليه عن عبد الرزاق فحدثني عبد الله بن سعر قال حدثنا محمد بن حمدون قال حدثنا محمد بن علي بن سفيان المتجار قال حدثنا عبد الرزاق فذكره وسمعت أبا علي الحافظ يقول سمعت أحمد بن يحيى ابن زهي يقول لما حدث أبو الأزهر بحديثه عن عبد الرزاق في الفضائق أخبر يحيى بن مائين بذلك فبينه عند يحيى في جماعة أهل الحديث إذ قال يحيى من هذا الكذاب الذي حدث بهذا عن عبد الرزاق من هذا الكذاب الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا لأنه رحل عبد الرزاق واخذ عنه فقال أخام أبو الأزهر فقال هو باءنا وهذا من, من عظيم ثقة في نفسه وفي إتقاله وفي ضبطه وقام في وجه إحياء بن معين وابن معين, ابن معين كان الرواة يرتعدون إذا دخل عليه. فما هذا فقال هو ذا أنا فتباستما يحيى ابن معين وقال أنا إنك لست بكذب وتعجب من سلامته وقال الذنب لغيرك فيه يقول وسنعت أبا حامد الحافظ يقول سنعت أبا حامد ابن الشرقي وسئل عن حديث أبي الأزهر عن عبد الرزاق في فضل علي فقال هذا حديث باطل ثم قال والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخي الرافضي وكان معمر يمكنه من كتب فأدخل على هذا عليه وكان معمر رجلا نهيبا لا يقدر عليه أحد في السؤال والمراجعة فسمعه عبد الرزاق في كتاب ابن أخي معمري هذا الكلام مع أنه سيق بالإثنار ومثل هذا الكلام يقبل في معمر والشيخ العلامة عبد الرحمن ابن يحي المعلم العتمي اليماني رحمه الله تكلم في كتابه العظيم الذي به اشتهر التنكيل لما في تأميب الكوثير من الأباطيل على هذه القصة وأنكرها وكيف يدخل في كتاب معمر إنما هذا الحديث استروحه عبد الرزاق قلت ولفشي عبد الرزاق سر بالحديث وكتبه وما راجع معمرا فيه ولكنه ما جرى أن يحدث به لمثل أحمد وابن معين وعليه بل ولا خرجوا في تصانيفه وحدث به ووخائف يترقب رحمة الله تعالى عليهم الشيء إنه من الممكن إن العالم يضائل بسبب حديث شاهد موقف فمن ثبتت إمامته وجلالته وحظه لا يضاعف مثلها أيضا من الممكن أن يتكلم العالم بكلمة لا يقصد ظاهرها فتنقل خطأ مثل ماذا الإمام أبو داود رحمه الله يقول سمع فياحي بن معين يقول سويد يعني ابن سعيد مات منذ شيء كيف مات هو عاش بعد ابن المحين سبع سنوات الزهر يقول على أنه مات ذكره لمينه أنه ضعيف ليه فهنا مات المعنى ليس معناه أنه مات بجسده لكن ذكره مات لضعف بقي وإلا فقد بقي سويت بعد يحياة سبع عشر قلنا أن من شروط المحدث أن يكون تمنوع ومن أورع النفط ذلك إمام أهل الصنعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال بكر بن منير شمعت أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا الزهر يقول قلت صدق رقمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديد علم ورع في الكلام في الناس وإن صافه في من يضعفه فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سجد فيه نظر ونحو هذا وقل أن يقول وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهن واحد وهذا معنى قول لا يحاكبني الله أني اغتبت أحدا وهذا هو والله غاية الورع قال محمد ابن أبي حاتم الوراق الوراق البخاري يعني مثل الناشرين الأنيع الوراق يعني الذي ينفق وراءه سمعته يعني البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناش فقال إننا روين ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مولى الحسيرة يعني حديث عريشة الذي قدمناه من قبل وسمعت يقول مغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها إذن هذه بعض النقول وبعض الكلمات التي نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها بمنه وكرمه في هذا الأمر الخطر, الخطر الجنب وأما المتكلم في الرجال ينبغي أن يكتسم بالعلم التام المعرفة التامة وبالورع التام لأنه يعني يعني شيقة الإنسان أمام الله عز وجل والحكام والعلماء هؤلاء الحكام يعني القضاء هؤلاء على خفرة من خفر النار لأنهم يتكلمون في الخلق فإن كان بحق نجوا وإن كانت الأخرى فنشأل الله السلامة والشكر والعكس مسألة الصدق لاحظنا طبعا هناك ألاف من النقول في هذا الباب خاصة عن شاية الإسلام الذهب يعني على سبيل المثال لما تكلم عن البدعة فقال يعني في ترجمة ابان ابن تغلب فلنا صدقه وعليه بدعة فلنا صدقه وعليه بدعة ونبه نبه عليه رحمة الله يعني الى ان يعني بعض الذين بُدعوا او تلبسوا ببدعة روى عنه او عنهم الشيخان بسبب انهم نظروا لصدقه نظروا لصدقه وأمانته في النقل فهنا أمر خطير جدا مسألة الجارح والمعدل كانت في الزمن الأول له مقصد وهو صون الشريح وهو صون الشريح وقلنا إنه من باب المخالح والمفاشد ومن باب المصيح طيب في عصرنا إذا كان سيؤدي إلى تفريق صف الإسلام والمسلمين وإلى تحزيب السلفيين وتفريقتهم وكل حجب بما لديهم فرحون وإذا كان سيؤدي إلى التنافر والتحاسد والشحناء والبغضاء فمن الذي يحرق ذلك هل لأعداء الله يد فيما يحدث هل من يهود والصليبيين وأعداء الله من الامريكيين يد فيما يحدث في تفريق السلافين على مستوى العالم الإسلامي طعما وشددا وشتما ما تفي الأمر طيب بالتسجيلات حتى تخطط الى الكتب بحجة ان فلانا لم يبدأ فلانا ماذا تعمل يعني ماذا يعني وعندنا مئات من النقول على بدعية من لم يبدأ المبتدأ فمبتدأ انا ما استبن لي ما استبن لي ان الفلانه لم المبتدعه لماذا تبدعني انا لم ارتكب بدعه وادين الله بالمنهج السلفي وادعو الى الله وابذل نفسي وروحي وباهلي فلماذا تبدع هذا الذي هو بهذه المسابه لماذا يبتدع هذا سؤال هل لأعداء الله يد فيما يجري أما أنا فكنا في وسط المعمعة منذ بدايتها وقلت من قبل يعني أخشى ما أخشى وقد وقع ما خشيته فأنا أعتقد أن لأعداء الله يدم في كل من يجري نلحظ أن الذهب يأخذ ويرد ويقبل ويعفرض على من سبقوه طيب ومع ذلك بأدد وبإنشاط وبتقوى لله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه الشروط يجب أن تتوفر في من يجرحون الرواه الآن إن الجرح والتعديل من أجل ماذا إن قلنا من أجل المصيحة فالنصيحة لا يجوز أن تكون شببا للقضيحة ولا شببا لتفرق صف المسلمين وذلك الأعظم والأنك لا تكون شببا في ماذا؟ تتفرق شخص أهل السل لأنهم قرباء في كل مكان فتصور أن إنسانا لا يتفرق إلا لإخوانه من أهل السلس الذين يحملون رائح السنة أنا عقيدة عندي ولمث بيدي أشياء في هذا أن لأعداء الله أثرا كبيرا في ماجه واحد وليس كل ما يعرف يقال فأقول باختصار هذه الشروط المعدل والمجابرح وإن كنا قد قصرنا في شرحها لأن نحن يعني بلق الوقت الذي يعني, يعني وإلا الكلام في الجرس والتعبيل يحتاج إلى سنوات وليس إلى شهر فضلا عن أن يكون أسابيع معدود من أجل أن نأخذ ألفاظ الجرس والتعبيل ونأخذ تتدار ثلاثة أربعة خمسة من الكتب لكي تتعرفون مناهج الكتب وهذا أمر بغيث الأهمية أنت لكن لعلي أتعرض لهذه القضايا إن شاء الله إن شرقنا لمنهج أهل السنة والجماعة بإذن الله سبحانه وتعالى نحن نلحظ أمر العديد إن لا يتكلم إلا الأئم متى قبل كلم الإمام أحمد الأي عالم منا وممن سبقونا له ثلاث مراحل في حياة له ثلاث مراحل مرحلة الطفولة ثلاث قيمة له ولا شاء يلعب الى السادسة الى السادسة الى العاشرة فهذا لا قيمة له ولا شاء المرحلة الثانية مرحلة الطلب مرحلة الطلب أنه يطلب العلم رحل أحمد بن معين وحلي وإله وذهب وقصة أبن عيم معروفة عندكم ذكرناها من قبل أبن عيم الفضل ابن دكايه مع أحمد بن حنب الواحد من عيم التي أخرجها الخطيب البغداد في تاريخ بغداد وابن الجوزي في مناقب الانحمد بإسلام صحيح الى بن منصور الرماس طيب يعني هذا أيضا من انظر كيف يجلسون ويعدلون اللي يريد يختبر إيمانا من قال لي يتتبه. ومن قال لي يقول هو إيمان يعني التثبت لا يكون الكلام على عواهنه طيب إذن عندنا إذن عندنا مرحلة طفولة هذا لا قيمة له فيها ولا شاء لو مات ما سنبيح المرحلة الثانية مرحلة الطلب فهل جرح أحمد وابن معين وابن المجيني والبخالي ومشلم وأبو داود والنساء والدرقطن ومن قبلهم ابن والقطان والصعب والثوري هل جرحوا عبدانو في مرحلة الطلب؟ يا أحمد أنتم أعلموا بالحديث من الشافع رحمة الله تعالى على والشافع توفي سنة أربعة ومئتين. يعني كم كان عمره أحمد أربعين عاما لأنه وديت سنة أربعة وستين وليئة من ستين لبئتين هجريت قال أين كان هذا الكلام الشافي دحل مصر الدخلة الثانية سنة 99 ومئة وهذا والحفظ الخاص بين مذهبه الجديد ومذهبه القديم لأنه مر من قتل على بغداد وتنظر هو انطلب من حفظ يعمل من سنة 97 ومئة إلى سنة 99 ومئة إذن كم كان عمر أحمد في حدود الخامسة والثلاثين حولها والشافعي يقول له يا أحمد أنتم أعلموا بالحديث منا فإذا كان عراقيا أو شاميا أو مصريا أو لم يذكر حجازيا لأنهم من أئمة الحجاز فأخبرون به نصير ال. شيء هل كان سيقال هذا لأحمد وهو في الثانية عشرة من, عشرة من عمره نعم إنما قيل لكم متى عندما صار يوازي الشافعي أو يفوق الشافعي في اتقان وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث الحجاتي إذن عندما يقول الشافعي لأحمد هذا يخاطب من عالما يخاطب عالما طيب لماذا لم يقلها مثلا يونس بن عبد الأعلى الصدفين لأنه دلميه وأعلى منه لكن أحمد أحمد إيمان فإذا تكلم أحمد في مثل على القمة يضرهم لانه كلام ايمان مرحله احمد في الطفوله في الطفوله هل كان لها اثر لا اثر ولا لو تكلم احضر طيب مرحله الطلب مين تكلم مرحله الطلب مرحله انا انا شان على وجه الارض انه طب انه طالب علم انه عالم اذا انتقل من مرحلة الطلب ان مرحلة انه عالم فعند ذلك كلامه يكون معتبرا اذا بشرط اذا لم يظهر فيه ماذا احمد الامام النسائش الامام النسائش ضعف أحمد بن صالح النصر فأضر نفسه لم يضر أحمد بن صالح بل ضر, ضر نفسه لأن أحمد بن صالح إمان أحمد بن صالح إمان فضر النسائي نفسه بكلامه في من في أحمد بن صالح السبقي في المتأخرين ضر نفسه بكلامه في الإمام الزهد وما قبل منصف حتى الشيخ عبد الفتحة بغدة عليه رحمة الله الصوف الأشعري ما قبل هذا الكلام من ابن ودافع عن الإمام الزهد يعني ما وجد إلا أن ينصف مع موقفه من أهل السنة إلا أن ينصف إمام الزهد عليه رحمة الله فهنا الكلام لا يقبل الكلام دائما على عواهنه إنما يجب أن تثبت أنه خرج من فلان فلان هذا عالم أم ليس عالم إن كان عالم فهل النقل صحيح أم فيه خلق إن كان النقل صحيحا فهل الكلام خرج مخرج النصحة أم خرج مخرج الشهوة والهوى ابو الشيخ الشيخ العلامه في عصرنا عنده شهوه وهو يعني كان هو أفضل من النسائي ها كان من السابقين ما كلنا لنا شهوه وكلنا في هوا الا من عصمه الله سبحانه وتعالى الا من عصمه الله سبحانه وتعالى هذه شروط الدارح والمعذب وهذا تطبيقها على الواقع تطبيقها على الواقع المشرطا المتكلم يكون يدرك ماذا يفعل ما أفعل أن أقول الآن الشيخ الفلان المبتد الشيخ الفلان المبتد ما أفعل ما هي البدعة هو مبتدع فقط طيب ما هي البدعة وإذ أعرف ما هي البدعة أنت مبتدع لأنك لم تبدع المبتدع سبحانك رب سبحانك رب كيف تبدع من ما يدوز تبديع لأنك لم تقبل كلام الشيخ الفلاس هو كلام قرآن من عند رب العالمين كلامه ليس قرآنا أنزل من عند رب العالمين طيب قال فلان مبتدع لانه مرجئ لانه خارج ما في كلام الشيخ فوجدت كلامه لا يستقيم على هذا الذي تهي لانه ليس كذاك كلام الشيخ هنا هل الخارجية الخوارج لهم الخوارج لهم أصول وضوابط وقواعد أم لا لهم نطبق لا تنتظر إذن أنا لا أخذ بكلامك الإرجاء له أصول وضوابط وقواعد لا ينتظر إذن لا أخذ بكلامك فإذا أنت بدعت من لم يأخذ بكلامك فأنت ما اتقيت الله عز وجل وضح الكلام ها؟ أراكم شكدتم لعل أن أقلت ماذا عندكم أرا الوجوه يعني يبدن الكلام اشتد طيب طيب انا يعني يعني الان انا ما, ما ما عندي حديث الان يعني الان عندنا جرح وتعديل ونحن نذكر كم كم ذكرناها الان لو ان اخي لم يقبل نصيحتي وكانت اخطأ في العقيد ويعلمها لي انشطر ماذا تجاهه بل العكس قد يهجمني والله نحن لا نملك إلا النصير فإن انتصف فالحمد لله وهذا الذي نرى إذا لم ينتصف وكان الناس يسمعون لك فوبح عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان يعتقدها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلف الأمة من التئمة والعلماء وما عليك لست عليهم بمصيطه فذكر إن الذكرى تنتعلم اللهم نقسم لنا من خشيتك ما تحلو به بيننا وعين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بهذا النبك ومن اليقين ما تحلو به علينا مصائب الدنيا اللهم ادعنا بأسمائنا وأفصالنا وحونا أحيثنا واجعل عوارك منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عابانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر من ولا مبلغ من ولا أمار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبرك على سيد الأولين والآخرين وعلى آل وسط وسط